يجب أن نعلم أن القرار يبنى على قيم الشخص المقرر وعلى اعتقاده وعلى مفهومه الذاتي وعلى إدراكه للأشياء بالإضافة إلى المؤثرات الخارجية فلا بد أن نتعلم كيف ننمي عضلة اتخاذ القرار ولا بد أن نضع في اعتبارنا في اتخاذ القرار أن يكون القرار مبتكرًا فماسح الأحذية الذي وجد الناس يرفضون مسح أحذيتهم. قرر أن يبتكر فجلس مكانه وأخذ يقول ويكرر تسعة وتسعون تسعة وتسعون تسعة وتسعون بدلا من أن يقول هل تريد مسح حذائك؟ ثم أخذ يرددها فسأله رجل مار أمامه لماذا تقول تسعة وتسعون تسعة وتسعون تسعة وتسعون, تسعة وتسعون هكذا فقال ماسح الأحذية إن اليوم عيد مولدي وقد مسحت تسعة وتسعين حذاء وقررت أن أمسح المئة مجانا فهل تكون أنت المئة لتسعدني؟ فوافق الرجل وتركه يمسح له الحذاء وفي النهاية أعطاه عشرين دولار ليدخل عليه السعادة ثم ذهب الرجل ولما بعد عن نظر ماسح الأحذية أخذ ماسح الأحذية يقول ويكرر تسعة وتسعون تسعة وتسعون 99. وقد كان هناك محل لبيع لعاب الأطفال وكان الإقبال عليه شديداً لجودة بضاعته ولحسن معاملته للناس ثم لأنه كان بمفرده يبيع لعاب الأطفال في منطقته حيث لا يوجد أي محل غيره ينافسه في ذلك ولما عرف بعض تجار لعاب الأطفال بذلك أراد أحدهم أن يجرب حظه في هذا المكان ففتح محلا لبيع لعاب الأطفال بجوار صاحب المحل الأول فقلت مبيعات المحل الأول فجاء رجل آخر وافتتح محلا آخر في الجهات الأخرى من المحل الأول ليصير المحل الأول محاصرا من الجانبين لما أدى إلى أن تقل مبيعاته بشكل كبير فكر صاحب المحل الأول في فكرة تحافظ له على الصدارة في المبيعات والقدرة على الصمود أمام منافسيه فهداه تفكيره إلى أن يكتب على باب محله المدخل الرئيسي مما أدى إلى أن تزيد مبيعاته بشكل كبير على حساب منافسيه إذن علينا الابتكار والاختلاف عن الآخرين ليس من باب الاختلاف للاختلاف ولكن الاختلاف للتميز وذلك حتى تتميز عن غيرك من الآخرين وعليك أن تعلم أنه لا وجود لكلمة مستحيل فكل شيء ممكن إن الإنسان ضعيف بكل ما فيه إلا العقل فإنه قوي وذو أمكانيات لا حدود لها وهذا ما قررته التجربة وما أكدت عليه الديانات السماوية كلها فبالعقل يعز الله أناسا ويذل آخرين والعقل يمد الإنسان يوميا بستين ألف فكرة ولكن أين من يستفد من هذا الكم الهائل من الأفكار؟ واجبات عملية ترى هل تستطيع أن تنمي حاسة الابتكار لديك؟ وكيف ذلك؟